وظفوكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وظفر الله لنا ولكم ولمسلمين نعم. نعم الحكم على الحديث نعم حكم على الحديث الأخير الجمل درجة الحديث فيه. نعم الحديث في, في سنده بعض الكلام لكن صححه الشيخ الباني رحمه الله لغيره لأن يوجد ما يشهد له الموجود يقول دون زيادة ومن استشاره دون دون زيادة ومن استشاره في الصحيحه واما زيادة ومن استشاره فهي ضعيفه الزياده التي موضع الشاهد قال ومن استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغير رص فقد خانه الشيخ يشقل فيها يقول واما زياده ومن استشاره فهي ضعيفه ايوه اذن الجمله الاولى والجمله الاخيره من الحديث يشهد لها يعني يوجد ما يشهد لها والجملة الوسطى من الحديث يشهد لها بالعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن فمعنى ذلك أنه إذا لم يرشد غيره إلى غير رشد لم يكن مؤتمنا وإذا لم يكن مؤتمنا فهو ماذا فهو خائن لان ضد ضد الأمانة الخيانة ضد الأمان الخيانة فبالعموم يشهد له الحديث الذي سبق أن مر معنا الله أعلم هذا سائل يقول إذا كنت أعرف الحكم ولكن لا يحضرني الدليل نعم. فهل افتي إذا كان الإنسان متيقنا من الحكم ولكن لفظ الآية أو الحديث لم يحضر في ذهنه ليس حاضرا في دهنه وهو على يقين من الجواب لا بس بذلك أما إذا كان يفتي بغير ثبت يعني بغير حجة ولا دليل فهذا الذي فيها الإثم يقول البعض عندما يستشارون يرفضون الاستشارة حكم ذلك لا سيما في أمر يستطيع النصح فيه قوله عليه الصلاة والسلام إذا استنصحك فانصح له والدين النصيحة هذا يدل على أن أنه ينبغي على من استشير واستنصح أن ينصح الدين النصيحة وإذا استنصحك فانصح له هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكما أنك تحب أنك إذا استشرت أخاك فيما